الفجر الباس مقادم من قلب الليل الجاكم الفجر الباس مقادم من قلب الليل وربيع الامة من بعد شتاء قاتم الفجر الباسم قادم بشباب صل الفجر برجال باع العمر بشباب صل الفجر برجال, برجال باع العمر بشيوخ كانوا شعالا في الليل تشيع الفكراء الفجر الباسم قادم بصغار عرف الله بالخطرة لا بسواها بصغار عرف الله بالفطرة لا بسواها وهم البشرى للدنيا وغدا يمحون أساها الفجر الباس مقادم بكتاب ضل دليل للأمة جيلا جيلا بكتاب ظل دليل للأمة جيلا جيلا من حيرتها ينديها ويعيد المجد أصيلا الفجر الباس مقادم الفجر الباس مقادم من قلب الليل جادم الفجر الباس مقادم من قلب الليل الجاثم وربيع الأمة آثم من بعد شتاء قاتم الفجر البات مقادم بالأمل عبد السامي بالهمة بالإقدام بالأمل عبد السامي بالهمة بالإقدام وبأن خير هداة في ذاكرة الأيام الفجر البات مقادم الخير الباقي فينا يكفينا بل يحينا الخير الباقي فينا ي يرا بل يحيينا ما دام الروح طموحا والقلب يفيض يطيل الفجر الباسم قادم